يقول رحمه الله الوجه الثامن والأربعون ما روى الترمذي من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب الأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سينان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس فيشبه أن يكون كان في كتاب كان في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي هريره رضي الله عنه ثم عارضه سهون أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على إسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون بريء من تعمد الغلاط وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان حدثنا أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعام ودعامة الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشباه رواه هاني بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفاد بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين قال وقال أبو هريرة لأن افقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح هو الفقيه أشد على شيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه وقد روي بإسناد فيه ما لا يحتج به من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف وارع وألف مجتهد وألف متعبد وقال المزني يعني من عباس أنه قال إن شياطين قالوا لابليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطالقوا من طلقوا إلى عابد فأتوا في عبادته فقالوا إن نريد أن أسأل كفان صارف فقال ابليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضه فقال لا أدري فقال أترونه كفر في الساعة ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إن نريد أن نسألك فقال سالو فقالوا هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعد نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وأنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال اترونه لم تنفع عبادتهم عجاله وشأل العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال وروي عن عبد الله بن عمر فضل العالم على العبد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما وذلك أن الشيطان يقضع البدعة فيبصرها العالم فينهى عنها والعبد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكلما أراد أحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين ظهورهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيهات له ذلك الوجه التاسع والأربعون مروا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم قال الترمذي هذا حديث حسن ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لاقامه ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه به ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه اذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفع إنما جعل طالب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير وجهاد بالحجه والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الائمه وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مونته وكثرة أعدائه قال تعالى في سورة الفرق الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين هو جهاد المنافقين أيضا فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا يقرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائلي فهذا شفاء الدائم من كل عاقل وهذا دواء الدائم من كل جاهل ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل قال كعب الأحبار طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات, شهيدة مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه الوجه الحادي والخمسون ما رواه ترمذي حدثنا معموذ بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عند الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرك هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عند الأعمش جماعة منهم زينته أبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك فالحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا يطلب في حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به سالك الله به طريقا يحصل له ذلك وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها رواه من عديل من حديث محمد بن عبد الملك الأنصري عن الزهري على عن عروة عنها مرفوعا ولفضه أوحى الله إلي إنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقا إلى الجنة الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظر، وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه وحافظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإلا دعوتهم تحيط من ورائهم وهذا الأصل على النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذي حديث مسعود حديث حسن وحديث زيد بن ثابت حديث حسن فأفرج الحاكم في صحيح حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم أولا سمعه فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك العلوم المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب المرتبة الرابعة تبلغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده فما لم يبلغ ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطل فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطل به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضاره على الوجه ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والنظرة كما في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالنظرة في وجوههم وسرور في قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفق منه تنبيه على فائدة التبليغ وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره فإن يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه ثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وهو القلب وسخائمه فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جنبلة لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه فلم يبقى فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فلما اخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء ولهذا لما علم ابليس أنه لا سبيل له على اهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اجترضها للغواية والإهلاك فقال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان وقوله ومناصحة ائمه المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الآئمة والأمة فقد برئ من الغل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطاهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا ولهذا تجد رافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلب وقوله فإلا دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجازه وأفخمه معنا شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر ان من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته الوجه الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكر ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن سكن وحجير وأبو قريع وسراء بنت نبهان ومعاوية بن حيده القشيري وعم أبي حره وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله اجره لأنه هو الداعي إليه وله لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فاضلا وعلامات المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبدل الجهده وطاقته فيها ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ايصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله الوج الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. فروى مسلم في الصحيح حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم سلما أو سنة وذكر الحديث فقدم في الإمامة بفضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زياده العمل ما هو متميز به لكن إنما راعت تقديم بالعلم ثم بالعمل وراعت تقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على الشرف العلم وفضله وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو اشرف قسمي تعلمه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيله إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل الوجه السادس والخمسون ما الترمذي وغيره في نسخة عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها ولهذا الحديث شواهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصى في المؤمنين أخبر أن هذا لا يزال داء المؤمن حتى دخوله الجنة ولماذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم بإلاماتها تضرب العلم فيقول إلى الممات قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع؟ قال إلى الممات وقال الحسن بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال إلى الموت وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القابل وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي بغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى مدى تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت وقال عبد الله بن بشر القاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين ذي ولن يفارقني القلم والمحبرة وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء إلى متى يحصل بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت فيه الحياة وسيد الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحصل أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش الوجه الخامس والخمسون رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفاضل عن المخبرية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه وهذا أيضا شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضاله نفيسة من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ورشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضاله لها الوجه الثامن والخمسون قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي أريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافقة حسن سمت وفقه في الدين قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العمري ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي قريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه إشارة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن وأحر بهذا الحديث أن يكون حقا وإن كان أسناده فيه جهالة فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان ولن يجمعهما الله في منافقة فإن النفاق ينافيهما وينافيانه الوجه التاسع والخمسون قال التلميدي حدثنا مسلم بن حاتم من الأنصري وأبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الأنصري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يقف غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال الشعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد للمنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف ولم يعرف لسعيد بن المسيب على انس هذا الحديث ولا غيره ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين قلت ولهذا الحديث شواهد منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما اعلم يا رسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال إنه من أحيى سنة من سنة قد اميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا رواه الترمذي عن وقال حديث حسن ومحمد بن عيينه مصيصي شامي وكثير بن عبد الله وكثير بن عمر بن عوفد المزني وفي حديث ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصحيحه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره الوجو الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطالبة العلم خيرا وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوسوا بهم خيرا حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوسوا بهم خيرا فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد قال أبو العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان شعبه يضعف أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين الوجه الحادي والستون ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفرة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء فإن أبا داود هو نفيع الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وقدروا يتاثرون عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى منها بروه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن العباس أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث ابداه مغفورا له ومنها مروه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي من تعال عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدي مرفوع وقال ليس يرويه عن فطر غير إسماعيل بن يحيى التيمي قلت وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد بن أيوب الجوز عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوع من انتعل ليتعلم خيرا غفر له قبل أن يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن فطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجه فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمده على ذلك لا على حديث أبي داود والله اعلم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامه فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارق مجالس العلماء الوجه الثاني والستون ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قاعد معهم هو الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يبهي ملائكته بالقوم الذين تذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن وشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال آ الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آ الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آ الله ما جلسكم إلا ذلك قالوا آ الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لما استحلفكم تومة لكم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله وما حبّت ذلك وتعظيمه والفرح به واحرى أصحاب هذا العلم أن يباهي الله به الملائكة وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك اياها ادخالك الجنة وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى رسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضا ومقتل لهم جزاء وفاقا الواجه الرابع والستون أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم للرسالته إلى عباده وجعلهم أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وعظمهم محبه وقبولا في قلوب الناس وبرأهم من كل وصم وكل عيب وكل خلق دنيء وجعل اشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونياباتهم في أممهم فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم من نصيحتهم الأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعارضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وسواء كان المعنى انا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة فالقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم يفعل فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم اولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل اتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فذكر مراتب السعداء وهي أربع وبدأ بعلهم مرتبه ثم الذين هلونهم إلى آخر المراتب فهؤلاء أربعتهم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله بمن منهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. الرجل الخامس والسادس إن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضلة العلم والبيان، وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقوى بشر وأكثر جماعا وأولادا وأطول عمرا. وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضلا عليهم بل قد يبقى شرا منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هم الجهال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم أي ليس عندهم محل قابل للخير ولو كان محلهم قابلا للخير لا أسمعهم أي لا أفهمهم فالسمع هاهنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وسواء كان المعنى ومثل دعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا اصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل الدواب كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة في القرآن فمن الأول قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وهذا اصرح ما يكون في اثبات صفه السمع لله ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في جانب البيت وانه لا يخفى عليه بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والثاني سمع الفهم كقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا أي لأفهمهم لا ولو أسمعهم لتولوا وهم عرضون لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففيهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه لكبرهم وآدى غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم أي قابلون لهم مستجيبون ومنه قوله سمعون للكذب أي قابلون له مستجيبون لأهله ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أيجيبكم يجيبكم فالمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل الوجه السادس والستون أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم اقضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم قطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على المال الممالك والسياسات والأموال والأقلام فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاص والمفضل منهما من حكم له بالفضل فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه قيل وهذا ايضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مضينة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى المعدل والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل فإن قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتمها قيل هذه المسألة كاثر فيها الجدال واتسع المجال وأدل كل منهما بحجته واستعل بمرتبته الذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منها والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه فهذه الأصول ثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب فأما مراتب الكمال فأربع النبوة والصديقية والشهالة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وذكر تعالى هؤلاء الاربع في سوره الحديد فذكر تعالى الايمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين الى ان تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عندهم ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية وأقسم العباد شقيهم وسعيدهم والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة والصديقية والشهالة والولاية فعلى هذه المراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم على الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحق في رتبه الصديقية وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلهما صديقهما فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به فهي رجعت إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات جامعه في مسألة العالم والشهيد وايهما أفضل الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال ايمان بالله فهو راس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركنان أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فإنه فرع العلم بالشيء المصدق به فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فإنها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته الوجه التاسع والستون أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه واوسعها فانه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته واسماؤه معلومه الله ويعلم العباد من ذلك ما علمهم الخبير العليم وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص في التعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي اخص من العلم من هذا الوجه واعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه ينتهي إلى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته